أي بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد يمر بها أهل الحجاز في ذهابهم إلى الشام والمراد أن آثار تدمير الله لهم التي تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر يوجب عليكم الحذر من أن تفعلوا كفعلهم لأن لا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وقوله افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وقوله فيها وفي ديار أصحاب الأيكة وإنهما مبين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم وأوضح هذه القصة في مواضع أخر كقوله في الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون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 وإن ظنك لمن الكاذبين فَأَسْقِطْ علينا كِسَفًا من السماء إن كنت من الصادقين قال رَبِّ أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عَذَابُ يَوْمِ الظلة إنه كان عَذَابَ يوم عظيم إن في ذَلِكَ لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم رسولهم وتطفيفهم في الكيل وبخسهم الناس أشياءهم وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة وبيّن أنه عذاب يوم عظيم والظلة سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارا فأحرقتهم والعلم عند الله تعالى وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير ليكه في الشعراء وصاد بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف على أنه اسم للقرية غير منصرف وقرأ أبو عمر وعاصم وحمزة والكسائي الأيكة بالتعريف والهمز وكسر التاء وقرأ كذلك جميع القراء في الحجر قال أبو عبيدة ليكة والأيكة اسم مدينتهم كمكة وبكة والايكه في لغة العرب الغيضه وهي جماعة الشجر والجمر الأيك وإنما سموا أصحاب الايكه لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض ويروى أن شجرهم كان دوما وهو المقل ومن اطلاق الأيكة على الغيضه قول النابغة تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثائه بالإثمدي وقال الجوهري في صحاحه ومن قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة ومن قرأ ليكة فهي اسم القرية ويقال هما مثل بكة ومكة وقال بعض العلماء الأيكة الشجرة والأيك هو الشجر الملتف قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين الحجر منازل ثمود بين الحجاز والشام عند واد القرى فمعنى الآية الكريمة كذبت ثمود المرسلين وقد بين تعالى تكذيب ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في مواضع أخر كقوله كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون الآيات وقوله فكذبوه فعقروها وقوله كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر وقوله فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين إلى غير ذلك من الآيات وإنما قال إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده لأن دعوة جميع الرسل واحدة وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصية قال معمما لجميعهم وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا الآية وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إلى غير ذلك من الآيات وقال في تخصيص الرسل بأسمائهم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى غير ذلك من الآيات فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقا قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وبيّن أنه لا تصح التفرقة بينهم بقوله لا نفرق بين أحد منهم وقوله لا نفرق بين أحد من رسله ووعد الأجر على عدم التفرقة بينهم في قوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم الآية وقد بيّن هذه المسألة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب أيها المستمع الكريم سيكون لنا في لقائنا القادم إن شاء الله تمام حديث حول هذا فإلى ذلك الحين استودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته